119. والذين هم لفروجهم حافظون 110. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. 111. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 112. والذين هم على صلواتهم يحافظون 113. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 121. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 122. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم 121. إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين 123. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض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 117. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين 118. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون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 مَا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 122. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 123. قال رب بما كذبون فأوحينا إليه أن اسمع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها بسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وَأَهْلَكَ وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون 122. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل 121. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 122. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير 111. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 113. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 111. بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 112. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا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 121. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين 122. قال رب انصرني بما كذبون 123. قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء 124. فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تثرا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 111. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 112. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 113. فكذبوهما فكانوا من المهلكين 114. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 111. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 112. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.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 111. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين 112. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 113. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون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 122. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين 123. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون 124. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 111. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 112. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين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 111. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 112. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة 113. قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار 116. أفلا تعقلون 117. بل قالوا مثل ما قال الأولون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 124. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 125. سيقولون لله قل أفلا تذكرون 126. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله 121. قل أفلا تتقون 122. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 123. سيقولون لله قل فأنا تسحرون 124. بل بالحق وإنهم لكاذبون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 121. قل رب إما تريني ما يوعدون 122. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 123. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون 124. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وَقُرْضَ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْهَا مَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَيِّ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ رَجِعُونَ لَعَلِيَ أَعْمَلُ الصَّالِحَةَ فِي مَا تَرَتْ كَلَّا إِن 129. وإنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 120. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنسب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقُلت موازينه فأولئك هم المفلحون فمن ثقُلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَاسِرُونَ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ 111. تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون 112. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 113. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين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 111. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 112. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 121. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 122. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 123. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين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 إنه لا يفلح الكافرون وقُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ